بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا.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 وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا مدكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية في الضّتِ أكوابٍ كانت قواريرا قواريرَ قواريرٌ في الضّتِ قَدَّرُهَا تَقْديرَ وَيُسْقَوُنَ فِيهَا كَأَسٌ كَانَ مِزَاجُهَا زَجْبِيلَ عَينَ فِيهَا تُسَمَّى السَّبِيلَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَانُ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسْبَتَهُمْ لُئْنُ أَمْ ثُورَ إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرقوا وحلوا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 وَقُرِئَ سُورُهُم رَّبِّكَ بُكْرَتَهُ وَعَشِيُّهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجِّدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْتَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا